إن الله يحكم ويريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشرى الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا منكم شنانقوا من أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزيل وما هو إلا لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت مماذ بحعل النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلك فسق اليوم إذا الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجان في الإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قلوا أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاكلوا مما أمسك عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم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 وإن كنتم مرضاء على سفرين أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا مهام فتأمموا فتأمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله لأجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به قلتم سمعنا وطعنا واتقوا الله إن الله عليهم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا منكم أنكم شنان قوم على لا تعدل عددوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كبروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قومنا أيبسطه إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ اللهم إيثاق بني إسرائيل وبعتنا منهم اثنى عشر نقيبة وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتمهم وأقربتم الله قلبا حسن لو كفرنا عنكم سيئاتكم ولو ادخلنكم جنات تجري من تحت الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نخطي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خاينة منهم إلا قليلا من فعفوا عنهم وظحوا إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 قل فما يم لكم من الله شان نراذا ايهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا لله ملك السماوات والارض وما بينهما والله على كل شيء قدير لقد كبر الذين ق... يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير يا الكتاب قد جاءكم رسول يبين لكم على فتره من الرسل ان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 قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين وثل عنهم نبأ ابني آدم بحقه قربا طربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المستقيم لإنبسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبرو أبيثني وإثنك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتلا فيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعت الله غرابا يبحث في الأرض يوريهما يوري هما بيو... الله رابي يبحث في الار يوري كيف يوارس فبدا الله رابي يبحث في الار يوري كيف يوارس وكاخيه فاصبح من قال يا ويله قال فأص... يا ويلك اعجبت ونقول مثل هذا الغراد فؤوار فأو... يسو اخيه فاصبح من النادمين فبعث الله غراب يبحث في الأرض ليوريه كيف يوالي سوى قال يا ويلة أعجلت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوى تاخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا من غير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع عائديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذي نتاب قبل أن تققلون وله ولاهمآخرة أن تقلوا عليهم علم يا أيها الذينا منن التقلله ص ووسين فجه م ب سبيه علكم تحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليبتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارقة والسارقة واقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كان من الله والله عزيز حكيم ومن طاب من ضاق بهم ويصلح فإنه الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ومن طاب الله يتوب عليه الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير يا ايها الاصول قلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يثارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم من الذين هاجوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم ياتوك يحرفون الكلمة بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فقلوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله بإذن ترعوه لن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطفر قلوبهم لهم في الدنيا في ذي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكذب أكالون للسحر فإن جاءوا كضحكم بينهم أو عنهم وإن تأرض عنهم فليضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسطين الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزل التوراة فيها هدو نور إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَبِمَا سُطِّرَ لَهُ وَإِنَّهُ لَبِالْمُسْتَحْفِظِينَ مَا أَنزَلْنَا يحكم بها النبيون الذين يسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استخدوا عليه من بما استخدوا من فتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس وخشوني ولا تشفروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن وجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آتالهم بعيس بن مريم مصدق لما بنادي من التوراة وآتناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقه لما يديه لم مصدق لما بين لدي من الكات وه دو موائرة لل وه دووعظة من المتقين والحكم أح الإجلي بما أنزل الله وملم يح بما أنزل الله فولائكهم العاسك وأنز لا إيك الفتابة الحكم مصدّق لما بين لدي من الكتابي وومينرا عليه حكم بينهم بمانزل الله احكموا بينهم بما انزل الله ولا تتبعوا اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلواكم فيما اتاكم فاستبقوا في خيراتي الى الله مرجعكم جميعا الى الله مرجعكم جميعا فينبهكم بما كنتم فيه تختلفون وعنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تفقد عهواءهم واحضرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم بمعض ينوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم جاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الله أكبر الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض هم يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدقهم الظالمين وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نقشى أن تصيبنا دائرة فعص الله أن يأتي بفتح أوامر من عنده فعسى الله أن يأتي بالبكش أو أمر من عنده فيصلحوا على ما أسروا في يومسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسبوا بالله جهد آمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم يا ايها الذين امنوا من ييرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه واذل الذين على المؤمنين عزه على الكافرين ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو مت قلائم ذلك رزق عليه من يشاء والله واسع عليم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 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا إِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُعْبُدُهُ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُ وَمَا أُنْزِلَ, وما أنزل إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ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 فإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد حلوا بخفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا بسما قد كد... ترى كثيرا منهم يتولون ايت كترى منهم يسرعون في ال... في الاثم والعدوان واكلهم مستقبل بما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم واثلهم استحتل بإسما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما سوطتان ينفقوا كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهما وعند إليك من ربك طويانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المسجدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم ولو أنهم قاموا التوراة والإنجيل وما منذ ليليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقفصدة وكثير منهم ساء ما يعملون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 وَحَاسِبُوا أَن لَّا تَكُونُوا بِكُم كَطَعْمِ وَصَمِّ وَفَمٍ طَعِمُوا وَصَمُّوا عليهم تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّهُمْ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَّكِن كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ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 وما من إله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمستن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسوله قد خلت من قبله الرسول وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ننظر كيف نصره لهم الآيات ثم منظرنا يبكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعو الله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل قد ظلوا من قبل وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل لعين الذين كبروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما صو وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كبروا لبئس ما قدمت لهم أمسهم أن سقط الله عليهم وهم في العذاب قال ترا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ولبئس ما قدمت لهم انغصهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب خالدون <تصفيق> منهم يتولون الذين كفروا ولبئس ما قدمت لهم انغصهم الله عليهم وفي العذاب خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدنا النا شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين يشرقوا ولتجدنا قبهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستفرون وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ لِلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّـٰهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوَمِ ٱلصَّـٰلِحِينَ فَأَتَابَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ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 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه, فاجتنبوه لعلكم تفلحون وأطيعوا الله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم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 وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عفى الله عما سلف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 جعل الله الكعبة البيت الحرامَ قعمل للنَّاس والشهر الحراامَ والهد والقائد ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء أن ذلك لتعلم أن الله يعلم ما في السماواتِ وما ف الأرض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 إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم, إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا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 وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن إِلَّا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا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 قال عيسى ابن مريم ربنا انزل علينا ما قال قال عيسى ابن مريم ربنا قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيداً لاولنا واخرنا وايه منك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 اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد